بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثمانية ألاف وأربعمائة وثلاثة وسبعون من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة في الله يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ويقول عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ويقول عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الآيات المحكمات اتصل بي شاب مؤمن حداه الله ووفقه إلى الصراط المستقيم وقال لي إنه دعا أحد إخوته في الله إلى الإيمان وإلى الهداية والالتزام فتعلل بهذه التعللات واستشهد بهذه الآيات وقال إن الله ما هداه فيقول للأخ كيف أصنع به وبماذا أجيب عليه الإجابة على مثل هذا الذي يقول إذا هداني الله اهتديت لو أن الله هداني لكنت مثلك أو أحسن منك لكن بعد ما هداني الآن الجواب جاء في القرآن الكريم وكأنه يعالج مثل هذه المشكلة ويجيب على هذا التساؤل في آخر سورة الزمر يقول عز وجل واتبعوا هذا أمر أمر لكم أيها المكلفون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن ما أنزل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل يعني ما في مجال للتأخير أبدا الذي يماطل أو يؤجل التوبة لحظة واحدة هذا خاسر لأن التأجيل مو بصالح التأجيل يعرضك لقضيتين خطيرتين إما مفاجأتك بالقضاء والقدر على غير موعد فتخسر خسارة وتندم ندامة لا تعوض ولا تقوم لها الدنيا كلها وإذا سلمت من الموت وما جاءت المنية وأنت لست بتائب فإنك تخسر خلال فترة التأجيل وقتا من عمرك ذهبيا كان بإمكانك أن تستغله وأن تملأه بالعمل الصالح فالذي يماطل بالتوبة خاسر على الجانبين. وش يكسب لما يجلس بدون توبة؟ إيش يكسب؟ يكسب لوم كثير، يكسب أكل كثير، يكسب شهوات كثيرة، يكسب دنيا لا، يخسر كل شيء. يقول الله عز وجل: وماذا عليه؟ يعني ماذا يضرهم في سورة النساء وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم يعني ماذا ينقصهم وماذا يضرهم لو أنهم ساروا بالخط صحيح والتزموا الإيمان بالله وباليوم الآخر والإنفاق في سبيل الله عشي ضرهم ولا شيء بل لهم هو عليهم فالإنسان لا ينبغي له أن يؤجل التوبة اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب يعني الموت وسماه الله العذاب لانه بداية العذاب الموت للكافر والفاجر والعاصي هو الانتقال من العذاب الأدنى إلى العذاب الأكبر الذي قال الله به ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فالعذاب الأدنى ما يناله الفاجر والعاصي من شقاء وضلال وكلك في هذه الدار فإذا مات قال الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من يستطيع أن ينصر في ترك النحظة إذا مت ولقيت الله أيها البعيد ووجهك أسود وصحفك سوداء وعملك سيء من ينصرك المال ينصر في تلك اللحظات الولد ينصر في تلك اللحظات المنصب والجاه والملك, والملك والإمارة, والإمارة والوزارة والمدارة تنصر لا القوة تنصر لا ناصر أبدا إلا الله والله لا ينصر هؤلاء الله لا ينصر لأن الله قال وكان حقا علينا نصر من نصر المؤمنين نصرهم في الدنيا ونصرهم في الآخرة أما الفجر لا ينصرهم الله بل يخذلهم ويتخلى عنهم أحوج ما يكونون إليه حاجة ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بغتة وأنتم لا, ت... لا. الآية الكريمة وأنيبوا قبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أثابك الله الآية الكريمة وأنيبوا يعني ارجع والإنابة هي سرعة التوبة متائب بس لا منيب مهلوب إلى الله مسرع لا يلوي على شيء اتجاهه وعزمه وتصميمه في سيره إلى الله في كل لحظة يلحظة يلحظة يلحظة يلحظة. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أتغفر الله وأستغفر في الساعة الواحدة مئة مرة وفي اليوم مئة مرة ويحسبنا في المجلس الأعلى السبعين مرة وهو الذي فتغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الله لي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وكان في كل أوقاته أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كان رجاء وأواف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون عن الجنة لكل أواب حفيظ أواب يعني رجع حفيظ محافظ على طاعة الله حريص عليها يظن بها أعظم من ظنه بالدرهم والدينار من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيذ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود نسأل الله وإياكم من فضلك والله هذا هو الشرف والفخر يا أخي إذا مت ورأيت الملائكة في بيتك ملائكة الجنة معها كفن من الجنة وجاءك عزرائيل وقال لك يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي ارجعي إلى ربك راضية مرضية والله ما تحزن على شيء تحزن على ماذا؟ على الزوجة تحزن على وعدة وربي يعطيك ثلاثين وسبعين وعدة في الجنة الواحدة خير من الدنيا وما عليها والله ما أعطي الكرة حق الدنيا إلا كانت صالحة ويجعلها ربي معك في الجنة تحزن على عمارة ولا بيت ورب يعطيك قصور في الجنة من جر مجوف طول القصر ستين ميل في السماء تحزن على مزرعتك ورب يعطيك مزرعة في الجنة مسابتها الفنن الواحد يعني الغصن الواحد من شجرة من الجنة مئة عام يقطعها بصرك وانت يالس انت على مئة سابت مئة عام يا سلام يا سلام, سلام. وعني ابو ان في لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بقلب منيب منيب, منيب هاشم هاضع لله يبكي من خشية الله لا يتعاظم على الله لا يتعالى على أوامر الله إنما يرتعد يخاف يوجل يشفف عنده في قلبه مثل الدهرة في قلبه من كأن النار ما خرجت إلا له يتصور أن كل الناس كلهم ناجين وأنه هو الخاسر ويتصور أن الناس كلهم صالحين وأنه هو الفاسد، ويتصور أن الناس كلهم سينجون من الجنة وأنه ما بينهم ولهذا في قلبه مثل النار كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها هذه صفات أهل الإيمان أربع صفات ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وعنيب يقول الله عزيزي قبلها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 ماشي بالسيارة وما تقرر لك بنشر كفر وتقطعت وموت بغتة ما عندك عزاب ولا عندك تخطيطات للموت كل عزاباتك للدنيا كثير من الناس لأن يموت وفي باله كل شيء للموت في باله الوظيفة وفي باله الزوجة وفي باله العشاء وفي باله, العشاء وفي باله, العشاء وفي باله الأولاد ولكن يأتيه الموت ولا يأتيه مما في باله شيء هذا موت بغتة بغتة, بغتة, بغتة, بغتة وأنتم لا تشعرون من غير تتصورون ولا تعقلون أن تقول نفس أي لألا تقول نفس ونفس هنا نكرة تشمل أن تقول أي نفس عند الموت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يتمنى ويتحسر ويتلدم على ما فرط في جنب الله إيش فرط في جنب الله إما بارتكاب معصية أو بترك طاعة فرط في طاعة الله أو فرط في معاصي الله ووقع فيها يا حسرتها هل يريد أحدنا أن يقول هذه الكلمة هي أخواني عند الموت؟ والله ما في عقل عند الإنسان اللي يعيه إلا على المعاصي والذنوب ونقول له يا أخي تقلنا لا تزني لا ترابي لا تترك فريضة لا تعق والديك لا تقطع رحمك يقول لا يا شخ يعني يعني تستمر حتى تموت وبعدين في ذلك اللحظات تقول يا حسرة هل تنفعك هذه التحسرات؟ هل تغني عنك وتجديك هذه الأشياء؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ثم يقول وإن كنت لمن الساحل أو تقول حين ترى العذاب إذا رأت النار وميازلها ومقدماتها لو أن لي كره يطلب فرصة ثانية يطلب إمكانية يطلب إمهال لو أن لي كره يعني رجع إلى الدنيا لكنت من المحسنين أرجع أعمل صحيح طيب أعمل ذا الحي كان صادق خلاص حد أنك موت هب أنك موت، وأنك دخلت القبر، وأنه شفت مصيرك وقلت ردني أعمل يا ربي الآن ردك ربي. لا عليك حي. وبعدين قال أو تقول لو أن الله هداني. هذه الشاهد من الآيات. هذا اللي يقوله. لما قاله يا أخي تكله قال لو أن الله هداني كاني مثلك. قال الله أو تقول لو هذا عذر يقوله الآن وبيقوله إذا ما إذا قدم على الله بيقولها الكلمة. يقول يا ربي لو وأن خديتني كاني مع الناس. لو أن الله هداني لكنت مع المتقين أو من المتقين قال الله عز وجل له وجواب عليه هذا المكبر قال بلى يا كذاب بلى قد جاءت آياتي أي قد هديتك قال المفسرون معنى جاءتك آياتي أي هديتك إلي بآياتي معنى الهداية أي الدلالة يعني واحد يلقاك في الطريق الآن يقول لك بالله بين مسجد الياحية فتقول له هذا الطريق تلف من هنا وتطلع على المسجد الياحية فهو بدل ما يجي من هنا راح, راح طلع على, على سر, ثبت. سر ثبت. وبعد قاعد يدور لا صلي وبعدين لك يا أخي فين, فين مسجد الياحية قلت منين جيت قال جيت من هنا طيب ما قلت لك من هنا أنا هديتك, هديتك بلا. بلا قد هديتك إلى المسجد قد دللتك بلا. على الطريق لكنك خدت غرب خدت شرق وأنا أقول لك غرب إلى المسجد فالله يقول بلا قد جاءتك آياتي أي قد هديتك إلي ولكن كذبت بيه. كذبت بيه. حي. حي. حي. تسمع آية الصلاة وترفضها أوه. أوه. أوه. أوه. تسمع آية الزكاة ولكن المال عندك أحب من الله, أحبنا الله. أحبنا أحبنا. كثير من الناس الآن الزكاة عندها ما هي في حزبانه ولا في باله وعنده آلاف الريالات وعشرات الآلاف بخمسين ألف ولا يتصور أن الزكاة تجي الله على الأذرياء وأصحاب الملايين ومتى تزكي تتزكي قال ما علي زكاة ما عندي شيء كيف ما عنده شيء عندك النصاة النصاب لا يخلو منه جيبك في سائر العام من هو الذي يخلو منه منا جيبه خلال العام كله من 56 ريال هذا هو النصاب إذا بلغ في جيبك 56 ريال وحال عليه الحول يعني دارت السنة وفي جيبك باستمرار 56 أو أكثر تبلغ عليك الزكاة واللي ما يخرجها ولو كان ريال أبو بكر يقول والله لو منعوني عقالك عقال نادي ولا عنك لقاتلتهم يعني لا استبعت دماؤهم تأتيك آية الصوم تأتيك آية الحج تأتيك آية البر تأتيك آية ترك الزنا، ترك الربا ترك الغناء، ترك, ترك الحرام ترك التبرج هذه آيات الله جاءت الله هداك الله قال اعمل كذا ولا تعمل كذا يعني هداك هذه معنى الهداية بعض الناس يتصور أن الله هداني يعني يسلبك الإرادة ويجعلك إنسان آلي تعبد الله بدون اختيار أجل ما أعرف جنة لو سوى الله كذا لك كيف يعطيك ربي جنة وإن تعبده بغير اختيار؟ وهذا معنى قول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يعني لو أردنا لسلبنا الإنسان القدرة على الاختيار ولجعلناه آليا في حركته يعبدنا بدون اختيار ولكن هذه ما هي حكمة الله حكمة الله اكتظت أن يعطيه القدرة والاختيار ونجعلناه جنة هنا ولذا الجنة والنار فقط الإنسان من بين سائر الخلاع البلائكة السماوات الأرض الشمس القمر الليل النهار النجوم الشجر الدواب الحجر البحار،, البحار الأنهار كم خلق الله في الأرض لكن ما يدخل الجنة والنار شيء منها كله. تؤدي دورها في الحياة خدمة الإنسان إن الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إذا غلقت الحياة قال الله لا اللي حي ولا تراب والشمس تكور والنج النجوم تكدر وال والأنهار تفجر والبحار تسجر وكلها تغير كلها ويجيبك أنت يا أبو اختيار أنت اللي عندك قدرة تطيع وعندك قدرة تعصي تعال إيش سويت إيش سويت أنا أعطيتك القدرة وكرمتك وفضلتك وما جعلتك إنسان آلي بل جعلتك سيد الكائنات وجعلتك قدرة على أن تسير في طريق الخير وطريق الشر فماذا عمل ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتكم المرسلين هذا السؤالي ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتكم المرسلين فما فما بعض الناس يتصور يقول إن معنى الهداية يعني إن الله ينزل ملك من الملائكة ويربط في رقبتك حبل في للمسجد كل صلاة هذه ما هي حكمة الله عز وجل حكمة الله أن أبين لك الطريق وأعطاك القدرة ويوم يسلبك القدرة يسلبك التكليف شوفوا حكمة الله الآن المجنون إذا راح عقله هل يعاقب؟ لا ليش؟ ما عنده قدرة على الاختيار ما رفع القلم عن القلم يعني المؤاخذة والمسؤولية رفعت عن ثلاثة عن فار من هم؟ الصغير حتى يبلغ المجنون حتى يفيق النائم حتى يستيق إذا أفطرت في رمضان ناسيا صمت رمضان وجيت, وجيت, وجيت إلى البيت وأكلت رز ولحم وبسطة وانتهيت ويوم تذكرت الله كيف أكلت وأنا صائم قال الله في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسكر كل وشبع ولكن ما عليك ليش؟ صائم ليش؟ لأنك أكلت وأنت ناسي والله لا يعاقبك وأنت ناسي إذا احتلمت في نهار رمضان وأنت صائم الاحتلام في, في النوم يكون باختيار الإنسان لا لا. إذا احتلمت في المنام وأنت صائم في رمضان فتقوم وتغتسل ولا شيء عليه ولا تقضي ولا شيء ليش؟ لأن الله سلبك الاختيار في تتلعبات وأرغمك على فعل شيء من غير اختيار أجل كيف يرغمك على فعل شيء ثم يؤاخذك معقول هذا في حق الله وهو العدب هذا معقول في حق البشر الآن لو جيت جاي من الخميس إلى عند الدويره هذه اللي فيها القصر ووجدت رجل المرور يمنع الاتجاه إلى داخل النمصر سيارات مرور واقفة والإشارات شغالة والعساكر يقولون الاتجاه على المنهل. وبعدين بعد الأول ما اتجهت فيه عسكري ثاني واقف يقول يجابك هنا ليش تجي من هنا تقول لا العسكر هنأخر الدوني لا أنت غلطان غلط هذا الطريق هات مئة ريال معقول يسوونها المرور ايش رأيكم معقول, معقول؟ مدير المرور معقول إنه يمر بهذا الأمر إنه سد الخط الداخل إلى أبهى وحول الناس على طريق الطايف واللي يجيكم وانتم محاولين خذوا منه جزاء ما هو معقول ولو كان مجنون وإلى سواها مدير المرور إيش نقول له نطيعه ونقول فضت يقول والله ما أعطيك عمد يعين ليش لأن إحنا مخطينا أنت اللي جبرنا من هنا جبرتنا نمشي في الخط تقول تأخذ فلوس والله ما أعطيك ليه ولو أدخل السجن ولو أدخل السجن وإذا صار صفارب أفارب أعطي مية هنا ما سويت شيء معقول؟ عقود عقود عقود؟ طيب. طيب. طيب هذا, هذا البشر, البشر, البشر منزه من عن الظلم أليس كذلك؟ دلالك. طيب هل حل. حل. يمكن دلالك. أو يعقل أن الله عز وجل يجبرك على سلخ طريق معين ثم يقول لك بعد أن دخلك النار؟ لا متى المرور يجازيك؟ إذا حط لك لوحة وفيها X كذا وبالعربي تحتها ممنوع الوقوف وجيت ووقفت يجي كلبش السيارة ولا يفك هلا بثلاثمائة رئيس ولما تجي ليش كلبشت السيارة يمرون تقول الله والله أنا آسف من فضلك تكفى هذا المرة يقول لا ما في تكفى دق ثلاثة مية تدقى وانت رجع ولا تقدر تنبخ عليه ولا بكلمة واحدة ليش لأنك مخطئ شفت اللوحة والإشارة وجلست متحدي للنظم والتعليمات تستحق الجزاء والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى أعطاك طريقين طريق, طريق. امشي اتجه يمينا وعلامات صلاة زكاة صيام لوحات هذه علامات, علامات الطريق, الطريق امشي, امشي, امشي وطريق شمال ممنوع الاتجاه كذا ممنوع, ممنوع خطر ما تتجه كذا احمر الزنا خطر الحرام خطر وجاء واحد وعية قال لا يبقى من امشي في الطريق هذا شب هذا الاتجاه صحيح قال لا ابغى من هنا أبغى, ابغى اغني ليش تغني قال اشيخ الدنيا الاخرى مستاخرة مطرباني طيب غني لكن بعدين والله انتخرج دم هذا الاغني من بالحقل كما جاء في الحديث حديث عمر بن قرة قال إن هذا وأمثاله يقومون يوم القيامة عرايا لا يستفرون بهدبه كلما قاموا صدعوا ولهم عواء كعواء الكلام يعوي مثل ما كان يعوي في الدنيا على الجز، يعوي على الغنى يعوي في النار لكن قد هو يعوي بالنار بالسياط والسلاسل والأغلال لا حول ولا قوة إلا بالله فالله عز وجل يجيب على هذا وأمثاله ممن يحتجون بأن الله ما هداهم قال الله فلا والله هديناك يوم أن خلاكناك بالفطرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على كل ما من مولود يولد, يولد إلا وهو على الفطرة الفطرة إيش الفطرة يعني إيش؟ الإسلام ولهذا قال فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مسلم ما هو مسلم بالأصل لكن أبواه يجعلون إما يهود ولا نصراني ولا مجوس يعني لا جينه وهو مسلم, وهو مسلم وقال في الحديث الحديث الصحيح في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقول في الحديث القلسي إني خلقت عبادي إيش حنفاء مستقيمين فاجتالتهم الشياطين سوت لهم شياطين لفا وأخرجتهم عن الحنيفية السمحة اللي هي الدين الإسلامي وأخرجتهم فالله خلقك أصلا وركب طبيعتك على الإسلام وبعدين لتقوم عليك العجة أكثر أنزل لك كتاب وأرسل لك رسول ومكنك من سلك طريق الخير ومكنك أيضا من عدم سلك طريق الشر لو أن واحد من الناس بمجرد ما يأذن للصلاة يبغى يقول يصلي يبقى يصل. يبقى يصل. لكن, لكن أصابه الله بمرض في قدمي ما يستطيع من الجحة إيش في الإسلام يقول روح صل غصب عنك ولا إذا قعدت في البيت نجازيك بجزاء ما دمنا ي... الله عزيزي ما دام عطل فيك القدرة على أن تأتي إلى المسجد صل في البيت البريد يصلي في بيتي من واجبة من أركان الصلاة أربعة عشر ركن منها القيام لكن مقيد مع القدرة لو صلى واحد جالس ويستطيع أن يقوم صلاته باطن لكن إذا مرض من الذي أمرضه؟ الله حكم عليه بالمرض والله أمره بالصلاة قائما فكيف يعاقبه إذا لم يصلي قائما وهو الذي مرضه؟ أجل يسقط عن التكليف في القيام صلي قاعد ما استطاع يصلي قاعد يصلي على ظهر على جنب ما استطاع لا على جنب ولا يصلي بطرفه يومئ إيماء بعينه وآخر مثلا بمجرد ما يرى المرأة في الشارع بمجرد ما يرى المرأة في الشارع وعينه يريد أن ينظر بها عنده قدرة الله ركب له بابين أتماتيك على العين بمجرد ما تشوف ما تحتاج تقول كذا يمكن يدك مشوولة ولا في يدك بيض ولا في يدك كزبي فتقول يا ربي والله ما أقدر تغطي عيني كيف أقول فأنا قعدت نف لأ. لا لا أعطاك ربي ثنتين هنا بس بقول كذا غض غض لو واحد أراد أن يغض لما غض قالت عيونه تفتح الله ما يحاسبه ليش لأنه مو في اختيار ولكن في قدرته أن يغض بصراحة فالله يقول بلا يا من يدعي أن الله ما هداه بلا قد جاءت كآيتك قد هديتك أي قد دللتك عليه ولكن بدل أن تأخذ آياتي هذه وتهتدي وتتعمل كذبت تركت القرآن وتركت السنة وجد على الأغاني وعلى المنكرات وعلى المعاصي وعلى الأفلام وعلى العومة والدوجة وظليت عبد للشيطان يركب رقبتك ووديك في كل حمرة وفي كل متاهة حتى وإذا أحد قال إذا هداني الله كيف له هذا هداك, هداك ربي بلا قد جاءتك كآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين عيت ما تهتدي طيب واحد ثاني يقول يمكن يمكن إن الله كتبني يوم أمر البلد بكتابة رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد يمكن الله كتبني ذاك اليوم شقي قلنا له ليش يمكن إنك شقي ليه ما هو يمكن إنك سعيد لما تحتمل الخيار الأسوأ ما دام القضية مكتملة، أليس كذلك؟ أنت الآن في بطن أمك مكتوب شقي ولا سعيد، ومعنى الكتابة هنا يعني سبق العلم، لا الإلزام، لأن الكتابة كما يقول العلماء سابقة لا سائقة، يعني إن الله علمنا سوف تأتي وسوف تفجر ويكون نهايتك بعد فجورك النار، فكتب أنك شقي. لا معناه ليس معنى هذا إن الله كتبك شقي يعني ما تستطيع الله، لا سبق علم وسبق العلم صفة من صفات الله. فإذ أن الإنسان إذا كان ما يعلم الذي في المستقبل والله ما يعلم أجل استوى الإنسان بالله وهذا محال أنت الآن تعلم الجزيل بكرة من الذي يعلم جزير غدا الله فإذا كان هذه سمت كمان في الرب أن يعلم ما في المستقبل فالله يعلم أنه سيأتي واحد من الناس وبيعيش وبيكون عمل سيء وبيكون نهايته أنه يكون شقي فكتب عليه علما وأزلا أنه سيكون شقي بما, بما علمه الله من عمله لا بما جبره الله وألزمه أنه لازم ما يسير إلى عاصي فهذا يقول يمكن أن الله كتبني شقي ولهذا يوم, يوم أن الله يمكن أنه كتبني أنا بسير مع الأشقياء علشان يمكن تدرونيش مثل هذا مثل هذا مثل مدرس في بداية العام الدراسي تعرفون أن المدرسين وبعض الموظفين تقدر لهم العلاوة الدورية على ضوء تقييمه، على ضوء تقرير الكفاية في آخر السنة مدير المدرسة يجيب نقاط التقييم ويقيس المدرس شرحه وحدة واحدة. واحدة, واحدة, واحدة مظهره أداءه دوامه واحدة إخلاصه تفانيه إنتاجيته ويجيبه ويحط له كل شيء بعض المدرسين بعض المدراء يحط بالكرةك للمدرسين ستة ستة ستة يعني كامل وهو ما إسبوع صفر لكنه هو يبغى يقول يا شيخ الله رزقك كريم ولذا ما يعرف الطيب والبطال من من اللي التقييم هذا تقييم يعني أمانة في عنقك أيها المدير ألا تظلم الدولة فتعطي واحد تقييم وهو ما يستحق ولا تظلم المواطن أو المدرس، فتعطيه تقييم أقله هو يستحق، أعطه ما يستحق، علشان يسير فيه تفاضل بين الناس. لما يجي واحد ممتاز وياخد علاوة أكثر خمسة في المية، ويجي واحد جيد جدا وياخد علاوة أربعة في المية من الراتب، وياخد جيد ثلاثة في المية والبقية محرمين. المتوسط والضعيف يجي هذا اللي أخذ متوسط هي السنة الجاية ممتاز عشان يأخذ علاوة، لكن لما تجي تحط الضعيف مية في المية والمتوازن سوا. قار ذاك والله إني اجتهد. وإنه فلان بليد وإنه مذري أجل سوا نسير بلداء ما داب القضية سوا هيأتي المدير ويجيب النقاط التقييم ويضعها وفي نهاية السنة يعطى للموظف العلاوة الجولية على ضوء عدد العلامة ففي واحد مدرس من أول السنة ما يحضر في طابر الصباح ولا يجي الحصة الأولى إلا قد راح منها نصة وإذا صفرت فقبل أن تصفر بربع ساعة أقده عن كل شوية تنفت المراد وبعدين من يوم صفر وهو يمرس ويروح ويجلس في بالإدارة وبعدين صفرت والمدير تقول له ها بدأت العصا يا أخوان قال طيب طيب طيب وجاءت تسحب نفسه يالله يبقى يوصل للفصل بعد ربع ساعة وإذا دخل قال ها شا عندكم يا أولاد من لي عندها خبر جديد تمعته أخبار جديدة كانوا يستاذوا درس قرآن، قال صيغ القرآن، لكن بعدين يا أخوان يخلوا بس نشوف نشوف يعني شو الأخبار الجديدة، وبعدين المهم يفوت العصي يبغى يمشيها بأي وسيلة، وبعدين جاء واحد من المدرسين من زملائه قال لا يا أخي أنت مهم في دوامك مهم في أداءك مهم في تدريسك ليش يا في هذا الإهمال؟ قال يا شيخ يمكن المدرس آخر المدير يضعني آخر السنة ضعيف يمكن، ولهذا فأنا باخذها من الحين، أنا باسير ضعيف من الحين ليش أتعب نفسي وبعدين أحطني ضعيف آخر السنة. أنا بربد أنت بتحضر وتشتغل وتتعب وأخاف إنك آخر السنة يحط ضعيف وأنا شفني بربد وب... لأن يمكن يحط ضعيف أجل بأخده من الآن بالله شرائح في هذا المدرس هذا مجنون ولا ولا عاكل؟ مجنون نقول لك يا مدرس أنت واجبك أن تعمل وواجب المدير أن ينص وأني أعطيك بالميزة مثل ما تعمل أخذ أما أن تهمل على أمل إن يمكن يعطيك ضعيف هذا غلط ومثال آخر يقرب المعنى أكثر. مدرس دخل على طلابه من أول العام الدراسي وبدأ يعني يصنفهم إلى مجموعات وفئات الطيبين يخليهم ورا بعيد والتعبان يقربهم منه علشان يعطيهم أكبر يعني اهتمام ويركز عليهم حتى يعني ينتشلهم من وضعهم إلى وضع أحسن وبعد ذلك دخل عليه يوم من الأيام مدير المدرسة واختبر الطلاب وشاف مستواهم انبسط قال له يا أخي الطلاب عندك كم قال ثلاثين طالب قال كم تتوقع نسبة النجاح فيهم وكم تتوقع نسبة الرسول فالمدرس بحكم معرفته للطلاب قل درسهم عرفهم واحد واحد وعرف الطيب والبطال قال أتوقع أن ينجح ثمانية وعشرين طالب وإن في اثنين يمكن يسكتهم وهو يعرفهم هو مدرس فواحد من الطلاب الفصل يوم سمع الكلمة بطل مذاكرة وبطل دروس ولا عجح الواجبات ولما جاء آخر السنة وصقر قالوا لي ايش بك سقط قال المدير قال في اول السنة ان في اثنين بيسقطون خذت اني لا يكوني واحد منهم واحد ان المدير يقول ان في اثنين بيسقطون فتوقعت اني واحد منهم ولذا لجت عب نفسي بالمذاكرة وبعدين اسقط في اخر السنة دام في اثنين بيسقطون يمكنني منهم طيب ليه ما يمكن انك من الثمانية وعشرين اللي بينجحون لكن انهزام الإنسان أمام شهواته وحبه للخلود والراحة والبسطة والأغاني والأكلات والنومات والتمشيات هذا يجعله يقول يمكنني شقي لكن لو أنه أخذ بالعزيمة واحتمل أن يكون إن شاء الله سعيد وبعدين قضية كونك شقي ولا سعيد في الأزل هذه ما هي من خطفاتك هذه ما هي داخلة دا في دائرة اهتمامات, اهتمامات إيش اختصاصك أن تطيع الله ولا تعصي بس, بس, بس, بس, بس, بس هذا الصغر وعندك يقين بعد هذا أن الله لا يظلم مثقال ذرق بس أما تبعد. تبحث في علم الله وإش كتبتني يا ربي جقي ولا سعيد ما لك شغل السلام. أنت أنت أبت خلكك الله بعبادته وبيّن لك الطريق إليه وأعطاك القدرة على السير في الطريق وبعدين عندك عقيدة أن من ضمن صفات الله العدل إن الله لا يظلم مثقال ذرق قال ذرة ما يظلم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنذى بعضكم من بعض لا يضيع الله عمل عمل. بس أمش بالخط الصحيح وأعمل عملاً ووفر فيه شروط القبول وهي الاخلاص لله والمتابعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن شيء ذالث مهم الناس يهملونه الله عز وجل ما ينفعك العمل في الآخرة إلا بانتفاء الموانع وإبعاد المبطلات لأنه قد تعمل عمل صالح أردت به وجه الله مغلصا وسرت فيه على هدي رسول الله مبتدية ولكن بعد ما سويته أبطل فيه نسف كيف تنسف العمل؟ بمبطلات مبطلات كثيرة منها الشرك ومنها الريا ومنها المن والأذى ومنها كثير حوالي أكثر من ثلاثين مبطل وسوف هذا يكون إن شاء الله موضوع دروس قدام بإذن الله. مبطلات العمل. إيش اللي يبطل عمله؟ إيه العمل؟ إيه تعمل عمل زين لكن بعد ما تغلق تروح عند الباب تنسى. يعني واحد يصلي صلاة وممتاز وبعدين يروح لك يعلم به الناس أو ير يرائي به ينسبه. واحد يتصدق صدقة ولا ويخفيها وبعدين يروح يعلم كل ما لقي هذا من عليه هذا أخ أبتر صدقته. ولا تبطلوا عمله. يا أيها الذين آمنوا لا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني ولا هذا. تؤدي هذا الذي صدقت عليه أو تمن عليه كل ما لقيته. فدورك ومسؤوليتك أنك تعمل عمل صالح وتترك السيئات والمعاصي وبعدين يكون عندك يقين وجزم أن الله لا يظلم أبدا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائز هذا الجواب قلته لأخي الكريم الذي سألني وأقوله لكم ليكون جوابا حاضرا في أذهانكم على من يقول لو أن الله هداني نقول له قد هداك لكنك ما تفعل حلص. ما تبقى تهتدي طيب. فلا يحزنك القبر. استمع خلك على قوة إلينا مرجعهم فننبئهم بما عمينا لا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين التكوى الذين هم محسنون كان ذو هذه الليلة أن يكون الكلام على سبب من أسباب عذاب القبر لأنه بقي عندنا سببين لكن كثرت الأسئلة وبمراجعتها وجدت أنها مهمة جدا وأن إهمالها ليس في المصلحة. فإن الأسئلة تنبع من حاجة. هذا الذي يسأل سؤال معناته إن في قلبه حياة ويريد أن يلبه عليه في سؤاله. فوجدت أن الضرورة تقتضي أنني أجيب على الأسئلة وأؤدي الموضوع الذي سوف أأخذه هذه اليلة إلى الأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول ما رأيكم في من يجمع في سيارته وفي بيته الأشرطة الإسلامية وأشرطة الأغاني ويسمع هذه فترة وهذه فترة اذكر طريقة, طريقة تبعدني عن الأغاني شوية شوية ما في شوية شوية يا أخي ايش رايك لو انك عند النار ويتسب في طرفك وقعدت تطفيك شوية شوية ها تقول طفني شوية شوية ولا تقول كوب علي بعذي من النار أنت الآن تغني وواقع في طريق النار أمطك شوية شوية ولا أخذك بقرابعك ورجمك بعيدنا ما في شوية شوية تب إلى الله بدون بسراحة ما يصلح تحط أغاني هو يقول ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمع عني. وفي الحديث ابن مسعود يقول والحديث مرفوع وقيل موقوف على ابن مسعود قال لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد المؤمن والذي يجتمع يبقى يغني ويبغي يعني يستمع أشيطة إسلامية النهاية الغلبة لمن؟ للأغاني لأن القرآن ما يحل في القلب الخريف القرآن, القرآن نظيف الآن لو جبت نجاسة وطيط وحطت هذه قرورة إنش اللي يبعد في النجاسة والطيب يتمحر ما يجلس ما يتعايش معه أصلاً. الحق لا يتعايش مع الباطل ما يتجلس كلها في إناء واحد كما يقول بعض الناس يقول ساعر ربك وساعر قلبك هذا شرك ما في ساعر ربك ساعر قلبك الساعات كلها لله لأن الله يقول إن صلاتي ونسك ومحياي حتى ومماتي لله رب العالمين على له. فالساعات كلها لله الصلاة لله والأكل آكل لله والنوم أنام لله واليقضى أستيقظ لله والعمل في المكتب لله والدراسة لله والنزول للسوق لله والنظر لله،, لله والتأمل كل شيء في حياتي لله يقول ابن مسعود يقول إني أحتسب على الله نومتي وقومتي أما التشليح والتجزئة في الدين ساعل قلبك ساعل ربك صل شوية وغن شوية واسحبني شوية شوية مثل ما يقول أخونا هذه ما تصلح فما يجوز لك يا أخي المسلم يا من تسمع الأغاني أن تجمع بينها وبين الأشرط الإسلامي ونقول لك تب إلى الله واجمع الأشرط هذه الخبيثة في سيارتك أو في بيتك واذهب بها إلى الدستوريو الإسلامي وحلم يغيرونها واسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك إن استمريت على هذا حطر حطر رأسا لأن الشيطان يستفزك بالغناء يقول الله عز وجل أنه يقول واستفزز عليهم واستفزز من استطعت منهم بيش صوتك ايش صوت الشيطان هذه بدءها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن يقول ارجو من اصحاب التسجيلات وبيع الاشرطة الإسلامية عرض هذه التسجيلات يوم الجمعة او في يوم الثلاثاء او بعد الندوات لتعم الفائدة على الناس لان بعض الناس لا يعلم ان هناك اشريطة جينية هذه الحقيقة الأخ... جزاها الله خير يلفت النظر إلى هذا الأمر وهو مهم حقيقة أنا رحت الرياض ورحت جدة ورحت مكة ولاحظت يعني عاكب كل محاضرة أو ندوة أو كل مسجد نخرج نجد يعني سيارات واقفة وعليها طبعا عنوان المحل المرخص له من قبل السلطة لأنه ما يصح كل واحد يبيع عشر طه لا لابد من مسؤولية تركز على واحد يبيع حتى لا يبيعن الأشرطة فيها سم وفيها جيوية وفيها إلحاد وفيها شيعية, وفيها شيعية وفيها زندقة لا لابد من تحديد المسؤولية في واحد يبيع أشرطة إسلامية تدعو إلى الله يجيب يجيبون سيارات وعليها بقطر مثلا تسجيلات الهدى تسجيلات الفرقان مثلا والسيارة عليها لوحة ومسؤوليتها وبعدني الواحد يجلس يبيع الأشرطة الإسلامية هذه طيبة جدا, طيبة جداً. بعد النجوة وانت خارج تجد لشريك تأخذها يمكن يبعد عليك المحل وشفتها في الرياض وفي مكة وفي جدة لكنها غير موجودة في أمان يقول الأخ السائل ما رأيكم في كتاب فك السنة لسيد سابق كتاب فك السنة لسيد سابق كتاب جليل ومن أعظم الكتب التي ألفت في الفقه الإسلامي لاختصاره وشموله واحتوائه على الدليل فإنه ما يريد مثلا لا يحط الدليل فيها ويخرج الحديث. غير أن هناك مؤاخذات عليه ومن هو, هو الذي, الذي ليس ليس بمؤاخذ؟ أبداً كل يأخذ من قوله ويريد فهناك عدة مؤاخذات عليه في موضوع اللعب وموضوع الحلق اللحية وموضوع الأغاني يعني كانت له آراء قالها في زمن وطبعت في كتبه وهذه الأراء رد عليه العلماء فيها فأنت إذا استطعت أن تشتري هذا الكتاب اشتره واستمع ما فيه لكن احذر من آرائه في هذه الأمور الثلاث رأيه في ال... وفي الحجاب رأيه في الحجاب ورأيه في الغناء ورأيه في اللعب ورأيه في حلق اللحى لأن قال الكتاب وألذه في وسط اجتماعي يعني لو أعطاه من يمكن الحكم الشرعي الكامل بالموضوع يمكن يرفعون كتاب فلا ترخص وترخص أو تجوز ببعض الخلافات لكن ما في تراضي الدين ما في أنصاف حلو ما في إلا قال الله وقال رسوله من يرضى يَرْضَى وَمَن يَعْيِ يصبر. وبيعين الرضا بعده يقول هل تكرر العمرة في الشارع أكثر من مرة؟ فيه شيء؟ ما في شيء وقد ثبت عن بعض الصعاب أنهم كانوا يعتبرون في الشارع أكثر من مرة وقد ذكر هذا من القيم في كتابه زاد المعاد ولكن بشرط أن ينشئ لكل عمرة سفر المستقلة أما من يكون في مكة يجي يأخذ عمرة وبعدين يخرج من الحرم ويروح يحرم من التنعيم ويجي هذا كره أهل العلم وقالوا لا دليل عليه ولم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط تطييبا لخاطريها لأنها دخلت وبعدين حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عمرتها في الحج فشعرت هي بنقص أن صويح باتها أخذوا عمره مستقلة لأنهم كانوا متمتعين وهي أخذت عمره قارنة في الحج فأمر عبد الرحمن أبي بن أبي بكر أن يأخذها وأن تعلم من التنعيم من مسجد عائشة الآن تطييبا لخاطريها فقط فمن كان له ظرف مثل ظرف عائشة يمكن أما أن يخرج كل مرة يروح يت... بعضهم يأخذ في اليوم أربع عمرات قال هذه عمرة ويجي عمرة يقول إن ذهابك من بيت الله إلى مكان التنعيم ورجعتك ليست كأجر لو طف بالبيت وجلست تعبد المس أما إذا جيت لأبها واخذت وأخذ عمرة قبل 15 يوم وجيت لأبها وجاء قرض ثاني المكة وذهبت واخذت عمرة فلا شيء بذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمر والحديث صحيح العمرة إلى العمر كفارة لما بينهم ولحديث في السنن تابعوا بين الحج والعمرة والمتابعة يعني التذية التكرار فإنهما ينفيان من عن المرء الفقر والذنوب كما تم في النار خبث الحديث خبث الحديث حرج خارج المقام نعم وهل للعمرة طواف وداع اختلف أهل العلم في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، فقال مجموعة من العلماء إن فيه وداع وأنه واجب. كل الدليل، قالوا الدليل القياس على الحج. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فنحن نقيس العمر على الحج لأنها فيه تشابه في أحكامها. وقال آخرون لا نوجب على الناس أمرا لم يوجبه الله عليه، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف وعدم القياس. وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع يجعلوا آخر عهدكم بالبيت أجل يجب عليهم لكن ما قال لهم بالعمرة وهو اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم ولم يقل أنه اعتمر وأنه أخذ طواف الوداع في ذلك فدل ذلك على أنها للاستحباب فمن طاف وداعا فهو أفضل ومن لم يطف فلا شيء عليه والأول يرجحه الشيخ محمد بن صالح بن عزيمين والثاني يرجحه مجموعة من العلماء من أعضاء هيئة كبار العلماء إذا أذن الفجر وأنا أصلي الوتر فهل يحسب لي وترا علما بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت الواقل الواقل الواقل الواقل الحمد لله الوقت الآن معروف عن طريق التقوير تقوير تقوير تقوير أليس كذلك؟, كذلك, كذلك؟ فإن أذن للفجر, للفجر وأنت تصلي الوتر, الوتر وكان هذا الأذان على التوقيت فمعنى هذا فاتك الوقت الشرعي, الوقت لأذان الوقت الوقت الشرعي لأذان لأداء الوتر وعليك أن تقضيه قضاء وإيش القضاء؟ تقضيه شفعا فإذا كنت توتر واحدة تقضي ثنتين والقضاء يمتد معك من بعد ما يأذن ان بغيت تقضي بعد الأذان بعد الصلاة بعد الظهر معك طول اليوم وإن كنت تصلي ثلاثا فتوتر فتقضي شفعا أربع وإن كنت توتر خمسا فتقضي ستا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر من الليل أحد عشر ركعة فإذا فاته الفتر من الليل قضاه إثنتين عشر ركعة أما إذا تيقنت أن هذا المؤذن يؤذن قبل الفجر المعلوم في التوقيت فإنك لا تنتبه له وعليك أن تصلي وترك وأنت أديته في الوقت الشرحي لأن الوجه الفجر يدخل بطلوع الفجر لا بأذان المؤذن بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت هذا ما علم منه ولهذا كان عد السلف إذا سمع المؤذن يؤذن قبل الوقت يقول الصلاة خير من النوم قال كذبت إن الصلاة ما يخير من في هذا الوقت ليش؟ لأنك توجب على الناس أن الصلاة خير من النوم وهو لسه ما طلع الفجر. لا تقال هذه الكلمة يعني التذويب إلا بعد طلوع الفجر. إذا دخل الخطيب يوم الجمعة للخطبة، يجوز أن نقول عند سماع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم عليه. نعم يجوز. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقول اللهم صل الله وسلم عليه. فإنه ليس من الذكر المخالف لمضمون الجمعة والخطبة. وإذا ذكرت الجنة والنار هل يجوز أن نستعيذ بالله من النار أو, أو نسأل الله من فضله عند ذكر الجنة؟ نعم وما حكم التأمين عند دعاء الإمام حينما يسمع الإمام يدعو التأمين مطلوب ومشروع لكن رفع اليدين هو الذي ما فيه دليل إذا كان يوم الجمعة والإمام يقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين من حق أن تقول آمين لكن رفع اليدين لم ينقل ولو فعل لنقل ولما لم ينقل دل على عدم مشروعيته إلا في واحدة إلا في الاستغاثة إذا قال الإمام اللهم اسكنا وأغزنا فيشرع له رفع يديه ويشرع للمؤمن رفع يديه وقد نقل هذا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما استغاث بالناس في المسجد يوم الجوع صلوات الله وسلامه عليه نعم يؤمن الإنسان ما ورد في الشرع حد معين برفع أو خفف ما منه تأمن أما نقول الأمن بشويش والأمن بالقوة يعني القوة طبعا بما لا يشوش أو يخرج عن العرف هل يجوز أن أصافح والدة زوجة أبي وخاصة إذا كانت كبيرة في السن زوجة أبوك يعني أمك في ناس يسوون أسئلة يبغون يختبرون ذكاء الوعد زوجة أبوك يا أمك أو عمتك إن كان لبوك ثنتين لامرأة أن تذهب مع رجل وزوجته وهي غير وهو غير محرم لها إلى داخل المدينة كالمدرسة أو المستشفى بعد موافقة زوجها ما في ذلك شيء إذا لم تترتب على ذلك خلوه ولا سفر لأن المشروع المحرر بالشرع أمرين إما خلوه ولو متر واحد لا يخلو أحد من أو سفر ولو باليوم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم هذا حرام لكن إذا كانت الانتقال مثلا من البيت إلى المستشفى امرأة في البيت واتصلت واتصل باز... بزوجها وقالت أنا مريضة قال أنا ما أستطيع جي قال الطيب آنف لن بيروحوا للمستشفى بيروحوا مرته تسمح لي قال أما عندي ما تمشي لأن المسافة من البيت إلى المستشفى قليلة ولا يتوقع بتنة ولا في خلوة معها امرأة فهذه إن شاء الله ما فيها شيء. لا تسألني أسئلة منطقية. كلام. الله يثيبك لأنك لو فتحنا هذا الباب قام كل واحد يسأل وحول المسجد إلى حرج. لكن من عنده سؤال يكتب. بارك الله فيكم. يقول ما رأيكم أنا رجل مذّى ويعتريني المذّي في في وقت لآخر وقد حصل أن أحسست به وأنا بالصلاة أكثر من مرة. فما حكم المذّي الذي يفرج مني؟ وما حكم الملابس التي يقع عليها المذي وما حكم الصلاة التي اتراني فيها شيء من هذا المذي مع العلم أنني لا أحصيها وأنا على هذه الحال لأنني أجهل الحكم يقول مرة بحالات أجهل الحكم فيها المذي سائل لزج يخرج من الرجل عند التفكير في النساء ويخرج من غير دفك ولا لذة بينما المني سائل لزج كثيف يخرج من الرجل عند الجماع دفقا بلذة وحكم المني أنه طاهر إلى وقع بالثوب ولكن يجب به الغسل أما المذي فهو نجس يجب أن غسل من الثوب والوضوء منه ولكنه لا يجب منه الغسل تتوضع وبالنسبة للملابس التي أقع بها شيء من هذا يجب غسلها وبالنسبة للصلوات التي صليت فيها وأن تعرف أن نزل منك شيء فعليك أن تقضيها ما دمت تستطيع أن تحصيها هنا يقول من لا أخصيها لكن حاول أن تجمع يعني تستطيع أن تتذكرها فإذا لا تستطيع أن تخصيها مرة واحدة فتتوب إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يتوب عليك يقول أنا شاب وبصحة جيدة ولكن أصابني تمزق في العضلات وذلك نتيجة لعبة كرة القدم ولقد ذهبت للعلاج الطبيعي ونصحني الدكتور بأن أصلي وأنا جالس مع العلم بأنني أحس ألم شديد حالة السجود والركوع ولكنني لا أصلي والحمد لله الآن إلا وأنا قائم فما حكم الشرع في ذلك هذا الرجل ذهب يلعب كرة القدم ليش علشان يتقوى الرجال دينا بغى الربح فعود رباح بغى يظلي قوي فتمزقت عضلاته ليتك ما لعبت كرة وقعدت رجال كذا أما وقد لعبت وتمزقت عضلاتك فإنه تصلي بحسب الحالة تستطيعها. فإن كنت تستطيع أن تصلي قائما فصلي قائما وإن نصحك الطبيب أن تصلي جالسا والطبيب موثوق في دينه ويعرف قدسية الصلاة وأهميتها وتعرف أنك أنت ما تستطيع فصلي جالسا أما إذا كان تقدر تصلي وتعرف أن الدكتور هذا ما يعرف الصلاة بل يبقى تبطل منها مرة واحدة فلا تطيع لأنه لا يؤخذ بقول الأطباء فيما يتعلق بالدين إلا إذا كانوا مسلمين ومؤمنين ويعرفون قدسية الصلاة لأن بعض الأطباء ما يصلي فيقول لك لا تصلي عشان مثله. ما يعيش بحكم الصلاة إنها كفر تركها أي نعم يقول الأخ أعاني من مشكلة الاختلاط مع عمي وأولاده لأننا نسكن في بيت واحد ولا يوجد عندنا سوى هذا البيت ونحن في قرية صغيرة مع عدم تطبيق الحجاب عمي يقول أني أنا مع عمي أخوه بوي كأنه لرباه وأولاده وعندهم بنات عمه طبعا ما يحل منه يكشف عليهم نقول لك اتق الله ما استطعت. اتق الله ما استطعت وانت بحكم كونك صغير ومع عمك وفي عمك والبيت صغير لا تستطيع ان تلزمهم بالحجاب ولكن تستطيع ان تلزم نفسك بالحجاب كيف تغض بصورك اذا جدت اكل خلق جارسك لا ترمع راسك في بنت مرد عمك ابدا بي لأنك إذا رفعت بصرك وقعت بالاذن ما إذا غضيت وشعرت بأنك باستمرار تغض بصرك فإنك تشعر بأنه لازم يتحجبون ويسئت يوم من الأيام تفرض عليهم بهذا الصرف أن يتحجبون إن شاء الله يقول أنا شاب وقعت في جريمة الزنا والعياذ بالله مرات أفدني هل لي توبة لأنني أريد أن أرجع إلى الله من هذا المستوى نقول نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردك إليه وجميع المسلمين ردا جميلا وبارك الله فيك ما دمت تريد الرجع إلى الله ولك توبة يا أخي وتوبة عظيمة جدا كيف التوبة؟ توبة يبدل الله فيها سيئاتك حسنات وهذا الموضوع كتب لي فيه أحد الإخوة كتاب يقول فيه إنني أحبك والله في الله الله خيرا وأحبه الله وقد ورد في سؤال لك على حول التوبة من جريمة الزنا قلت إن الله تعالى يبدل سيئات الزاني حسنات بل ملايين الحسنات أنا قلت يوم في الأيام إنه لك مليون سيئة ربي يمسحها ويجعل بدلها مليون حسنا الأخ له رأيه يقول أنا لا أعترض على الآية ولا على كرم الله ولا جوده وفضله ولكنني سمعت قولا لأهل العلم أن الحسنات المقصودة التي تبدل للتائف والتي في سورة الفرقان المقصود منها أن الله يغفر ويعفو عن عبده الماضي وهذا فضل من الله وجود وكرم أما أن يبدلها ملايين حسنات هلاء ليس لأن الله كرمه محدود أو محذور أو قليل ولكن لأن صاحب هذه الكبائر لا يستحق ملايين الحسنات بدل كبائر عملها وحسبه ويكفيه أن الله قد غفر له وعفى عنه وقبل توبته وهذا فضل من الله ونعمة وكرم ثم إن بعض ضعفاء النفوس هذا كلام الأخ قد يستغلوا هذا الكلام فيتمادون في طغيانهم بحجة أنهم سوف يتوبون ويبدن الله سيئاتهم إلى الحسنات سيما وأن الناس يحبون ندواتك ويقتنون أشرطتك ويثقون في أقوالك وهذا فضل من الله عليه فأرجو أن تنبه على هذا الموضوع في نتوة أخرى أولا جز الله هذا الأخ خيرا وأقول له إن هذا القول الذي ذكرته ليس هو القول الراجح من في قول أقوال أهل العلم في هذه المسألة صحيح قاله بعض أهل العلم ولكن الذي رجعه ابن كثير في تفسيره عند كلامه على هذه الآية خلاف ما ذكر وقال والصحيح والقول الثاني قال والقول الثاني صحيح الذي عليه الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله أن الله يبدل السيئات حسنة بعددها طيب وش الدليل؟, الدليل دليل قال الدليل ما رواه مسلم اسمعوا الحديث صحيح ما عد كلام إذا ورد نهر النقل بطل نهر العقل, العقل. هل العقل في رعج. قال ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أعلم آخر أهل الجنة دخول للجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله أعرض عليه صغار ذنوبه آخر من يخرج من النار يعني وآخر من يدخل الجنة واحد ذنوب كثيرة لكن الله هرج قال فتعرض عليه ذنوبه وترفع عنه الكبائر يورى الصغار بس فيقال هل عملت كذا يوم كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن يمكن لأنه إذا أنكر طلع الشهود منه وهو مشفق من كبار الذنوب يقول هذه الحينة سألوني عن الصغار كيف ذلك الكبار سألوني عن النظرة سألوني عن البضحكة سألوني عن درياء سألوني كيف ذلك الكبيرة قال وهو مشفق من كبار ذنوبه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنا هذا نصف الموضوع مكان كل سيئة يعني من الذنوب اللي عدناها لك ما هي من الذنوب اللي مستقبل بتسويها؟ لا، الذنوب التي عملتها، عملت كذا يوم كذا، قال نعم، عملت كذا يوم كذا، قال نعم، فيشبك من الكبار لأنه هناك الصغار، قال فيقال له إن لك ما كان كل سيئة حسنة، فيقول يا ربي قد عملت أشياء كبيرة ما شفتها، شوفوا ده الحين بده يقول هاتوا الكبار، مدام مدام مدام مدام بدالها حزنات طلعوا هلية سبحان الله قال فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده كان يتصور وهم يسألون انك عملت كذا يوم كذا يتصورن فيها علبة فخايف ويقول في كيف لو جابوا الكبار ويوم درى ان مع كل حس حسنة قال فيه اشياء ما جبتها فين هي يا ربي جيبوها كلها على علشان ايش طيب نجيبها على علشان ناخذ بدالها حسنات هذا جواب عليك يا أخي من الحديث الذي رواه الإمام مسلم بالصحيح ارجع إلى صحيح, صحيح. مسلم وارجع إلى تفسير ابن كثير لتجد هذا الحديث صحيحا عن أبي در وذكر ابن كثير حديثا آخر يرويه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله ويقول جاء رجل كبير هرم قد سقط حاجبه على عينه حاجبه هذه من كذرة طول سنه وعمره قد طاحت على عينه فقال يا رسول الله رجل غدر وفجر يقول أنا غدرت وفجرت ولم أدع حاجة ولا داجة إلا اكترفتها لو قسمت خطاياه بين أهل الأرض لأوبقتهم يقول سني كبير حتى طاحت جفوني على عيوني وأنا في المعاصي ما تركت حاجة ولا داجة إلا اكترفتها لو قسم الذنوب على أهل الأرض لأوبقتهم فهل لي من توبة؟ يسأل هل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ قال عما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال له فإن الله غافر لك ومبدل سيئاتك حسنات فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي يقول شيء ما يصور العقل أين هذه ينوديها قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل يكبر ويهل وهي يقول لا إله إلا الله الله أكبر فهذا الحديث والذي قبله نص في القضية أما أن يقال إن إذا قلنا للناس إن الذنوب تبدل سيئات فيتمادون فهذا ليس بصحيح بل إذا قلنا إن الذنوب تبدل إلى عزانات هو الذي يدفعهم إلى التوبة أليس كذلك لما يعرفون فضل الله عز وجل يسارعون إلى الله بالتوبة فهذا القول وعلى كل جزاك الله خيرا وقولك الذي ذكرته وقلت أنك سبعت من أهل العلم قال به بعض أهل العلم ذكر عن مجاهد وذكر عن عكرمة ولكن الذي رجحه أهل العلم والمحققون منهم ما استوى مع الدليل وما وافق نص الآية فإن نص الآية قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والقرآن نزل بلسان عربي مبين وقضية الإبدال هو إخفاء شيء ووضع شيء فالله قال يبدل الله سيئاتهم يبدلها إيش حسنات فدل بالمنطق والعقل والدليل أنه يبدلها التي كانت تعمل أما أن يغفرها رب العالمين، فهذا فضل منه، وقد أخبر فئة أن يغفرها، لكنه كريم يغفرها ويبدلها وجعلك طيباً، إيش ناقص منك؟ رب الكريم سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. يقول الأخ أعد لنا حفظك الله قصتك مع الشاب المدخن. قصتي مع الشايف مع الشايب المدخن. الشايف. قصة مع الشايب المدخن. كنت في طريقي من العمر إلى أبها. ووقفت في الطائف أمام راعي بنشر علشاني يزود الهواء. لأني كنت ألاحظ أن في كفرات سيارة نقص. وبينما مرد يعبي عبي وأنا يعني ماشي على سفر ومعي أهلي رأيت شيبة يبلغ يمكن سبعين أو ثمانين سنة. قد حلق لحيته هو وشنبه. لأن اللحية تستر الرجع إذا جدو شايب ولا شاب لإن إذا هو شاب وحلق لحيته شوهته لأنه تشبهها بجلد ثاني وإذا هو شايب وبعدها أبعد لحيته طلعت تجاعيد وجهه وشبهته كأنه كهله, كهلة كده ولكن إذا جدو مستور بلحيته فاللحية ستر فهذا الرجل مجعد الوجه ومحلوق ومدخن الدخان كده وبعدين الغليظ هذاك فجيت إلى عنده قلت طيب أنا ماشي الآن وهذا مسكين مسلم لي ما أنصحه أليس الله أمرني بأن أمر المعروف، فتأثّم جيت له عندك، وبدأته بأحسن أسلوب. قلت له السلام عليكم، وإني بشم وجهك. قال عليكم السلام. قلت بارك الله فيك، وفقك الله، ونور الله بصيده. أنت من أهل الخير. شوف نور الإيمان في وجهك، وأنا ماني ما بحبه والله، لكن أبغى على الله يدي. قلت نور الإيمان في وجهك، وأنت مد الله في عمره، وأجلك في حياتك ذهب الشباب شر، وذهب الطيش والجنون، والآن جاء المشيب وخيره. الآن تكتب ثمرات عمرك، تتوب إلى الله، تستقبل إلى الله، وأنا مسافر وجبتك تدخل، فيعني في حزنت عليك. وشوف السوق الناس كلهم يدخلون، ما كلمت واحد منهم، ما كلمت إلا أنت، لأن النور في وجهك، كنت غريب يعني، ومفروض إنك ما تزكر بدخول. أنا كنت أتصور بعد هذا الاسلوب الجميل العظيم، إنه أقل ما يمكن إنه يقول لي لو كان أفجع خلق الله، إنه يقول لي من باب المجاملة ومن باب جزاك الله. خير هذه كلمة ما تكلفها شيء وأنا بقول الله يوفقنا وياه لكن تدرون شو قال لي؟ هذا شايف الله يهديه وجميع المسلمين قال لي عجيب كذا هزراتي عجيب أنت مطوع طوع. طوع. طوع. أيوة روح روح أنت فاضي ما عندك شغل امشي ويقول بيدك كذا الحقيقة يوم قالها أفلحة الله يعني الهجوء ذاك والموضات يعني والكلام الزيء وانقلب صبيح جنة إيه نعم وحصلت في راسي مثل الكهرباء دخلت في رجودي كذا إيه نعم وجدني أتلفت كيف أنا أعطيه يعني أمل منها وفعلا مضرب لأننا شايف ولا بني شجاع لكن يستحق ضرب ذاك الشايف المهم ولكن بورط معه إن ضربته بيمسكوني وبدوني الشرطة وألي بالسيارة وأنا على سفر المهم قلت منشانه شوف قال نعم قلت بإمكان إني أنتصر لنفسي من هذا الكلام ولكن أحاولك على من ينتصر لي منك يوم القيامة وأني أقوم إني أخليه وأنا سأرو الله أن يهديه إن كان حي وأنتم عليه إن كان قدم. يقول يفوتني باستمرار أو دائما الوتر وبعض السنة مع أنني لم أترك فرضا ويفوتني الوتر والسنة ليس عمدا ولكني أظن أنني أقوم آخر الليل فأنا فإذا جئت لأفعل الصلاة الوتر بعد العشاء قلت أقوم هذه الليلة وأنا وأضعف فما الحكم نقول لك ما دمت تعرف أنك على هذا الوضع فعليك أن توتر أول الليل لأن المجازفة بالوتر فيها خطورة عليك لأن الوتر من آكل السنة فأوتر أول الأول الليل وإنوي أن تقوم فإن مد الله في عونك وأيدك وقمت آخر الليل فاكتفي بما أوترت أول الليل وصلي ما بدانك آخرة ولا شيء عليك ولا داعي لأن تفعل ركعة مثل ما يقول بعض الناس وتشفع بها الركعة الأول الليل في الأس أول الليل ركعة في الشرق وركعة في الغرب ثم تجيب بعدها ثم توتر تسير ودري. ودري. ودري. لا, لا. اختفي بالوتر الأول والخير لا يمنع من الخير, الخير. الخير. أما خير. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترة فإنه على سبيل النجم والاستحباب لا على سبيل الإيجاب كما سمعت الشيخ محمد عبد العز بن باز يقول هذا يقول رجل مصاب بالكشرة وهو شديد جدا ويكثر حكه بالصلاة فما حكم صلاته عليه أن يعني يقاوم ويصبر عن الحك الحك ما استطاع لأن الحك يؤدي إلى إزعاج المصلين وإلى كثرة العبث، فعليه أن يتق الله وأن يسأل الله أن يتوب عليه وأن يصبر ويتحمل فإذا غلق الصلاة في حق ريده كلها أشهر دقائق الصلاة يقول رجل مصلى بعد أذان المغرب ركعتين وهي ليست سنة كما يقول ابن تيمية من صلى بعد المغرب ركعتين فهو يعتقد أنها سنة فهو مخطئ فصل لنا هذا الأمر الأمر هذا في حديث في السنن أنه بين كل أذانين صلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء فإذا أذن أنت في المسجد وأردت أن تصلي صل وإذا أردت أن تصلي فلا تصلي ولست بمطلوب أن لا تصلي ولست بمطلوب أن, تصلي ولست بمطلوب أن تصلي لأنه لمن شاء أما من صلاها بعد الأذان وقبل الصلاة هل أنها راتبة ويعتقد أنها سنة فلا ليش لأننا ما هي من السنور الراتب. الراتب إلى المغرب بعد صلاة المغرب أنا شاب والحمد لله التزمت وأبلغ من السن تسعة عشر عاما ولكنني قلق من شأن أمر هام وهو أنني قد تذكرت أنني قد تركت بعض صلواتي التي لم أصليها فماذا أفعل وأنا كنت أصلي بعض الأحيان بغير طهور نقول ما دام التزمت وكنت تترك الصلاة وتصلي أحيانا بغير طهور فلا يلزمك إعادة صلوات الماضية لأن تركك للصلاة في الماضي وصلاتك بغير طهور كان كفرا وما دام اهتديت فقد أسلمت والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ونسأل الله أن يتوب عليك في الماضي وأن يثبتك في المستقبل والحاضر يقول ذهبتم في دعوتكم إلى الشرقية والرياض والوسطى والغربية ونحن في نجران لا نبعد عنكم سوى متر كيلو مترات وين كيلو مترات لا ثلاثمائة كيلو والله لا يهير فحب ذا لو زرتمون نعم جزاك الله خيرا وسوف أزور نجران وقد زرته قبل الرياض والمنطقة الشرقية وقبل الغربية زرته مرة ولكن إن شاء الله أزوره بإذن الله هل المرأة أن تصلي وقدميها كاشفة هل المرأة أن تصلي أمامها النساء او امام زوجها او المحارم، وقدميها كاشفة لا لا يجوز لها ان تصلي وقدميها كاشفة يجوز لها كشف وجهها فقط وكفيها اما رجولها مغطار والدليل ما رواه ابو داود في سننه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن ام سلمة قالت يا رسول الله اتصلي المرأة في درع درع ما الدرع درع به المرأة درع, درع, درع, درع, درع, درع, درع اللي تأخذ به عندي اسميه شرشف وخمار انراس فقال بغير إذار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فدل الحديث صحيح في سنة عبدالدود أنه يطلب من المرأة ان ما تصلي وذوبا ورجولها ورجو مكشوبة لازم تأخذ لها درع يعني شرشف كبير وطويل وتجل جبه وتخليه يغطي رجولها في ولا يبدو منها إلا وجهها فقط وكفيه إلا أن يراها أجنبي إذا رآها رجل أجنبي فتغطي حتى وجهها وكفيها ما حكم تسريح شعر النساء للخلف ما في شيء تسرحه من الخلف ولا من قدام المهم لا يراها أجنبي واحد سألني يقول ما حكم السحاب اللي في الظهر حطه في الظهر ولا, ولا في السدر ولا في الجب السحاب ما لهك المهم لا يبدو السحاب اللي غير رجع بعض الناس يدون في الدين يقول لا تهبون إلى الظهر إنه حرام ما أي دليل السحاب هذا من أي وضع حطه في أي مكان ما في شيء يقول منزلنا مؤجل على مدرسة وكان المدرس القائم بالعمل في هذه المدرسة وحيد والمدرسة في قرية في القرى وكان حينما يخرج الطلاب والمدرس لصلاة المغرب لأن بيتي بجنب المدرسة أنزل من بيتنا وأفتحها وأخذ منها إعاشة الطلاب الله لا يهينك التي كانوا يصرفونها للطلاب في الماضي وأكل منها وأنا في ذلك الوقت جاهل فما الحكم تسلط على الإعاشة حقه الطلاب حليب ونوقة و... يعني فاكة وشيء بلاش أشرب حبيب نقول استغفر الله يا أخي واتوب إلى الله ونسأل الله أن يتوب عليك لأنك جاهل وصغير واليوم الحمد لله يعني عاقل وأنك ولي... يمكن لك لذاك ال... ال... الشيء نصيب بإعتبار الطالب ويمكنك لك ما لقي شيء المهم نعتذر لك إن شاء الله ونسأل الله أن يتوب عليك هل يجوز أن أسلم على يد يج... أم زوجتي؟ يعني عمة أو على رأسها أم زوجتك في حكم أمك وهي أنت محرم لها ولكن السلام على يدها ما غير مستساق منك لأن فيه يعني منافار كرامتك ولكن من باب التكريم سلم على رأسها أما يدها فلا أما أمك فتسلم على يدها أو على يدي أبيك إذا أردت لأن فضل أمك ليس كفضل عمتك عمتك لها فضل أهبت لك مرة صحيح لكن أمك لها فضل جابت في الحياة كلها بإذن الله فلا تسوي بين أمك وعمتك يقول رجل أعطاني عشرة ريال لأشتري له شريطين دينية ولكن يوجد عندي نفس الشريط الذي يريده ويوجد عندي جهاز تسجيل فسجلت له عندي في البيت شريطين وأخذت الفلوس وهي عشرة ريال فهل هذا حلال أم لا أنت العقلية تكتجارية تبغى تبيع تشتري على الضعيف انا أنا أقول ما دام وصاك أن تشتري يجب أن تشتري ولا تروح تسوي أستريه على شر عشرة ريال لأننا هذول المساكين اللي فاتحين محلات تسجيل أشرطة فتحوا ليش من أجل نشر الدين الإسلامي ومن أجل البحث التوعي الدعوية وأيضاً لهم أتعاب و لهم إيجارات لهم فإذا اشتريت شريط بعشر ريال أو شريطين بعشر ريال تساهم في دفع هذا الخير وإلى ترويجه لكن اليوم إن أعطاك عشرة تروح تقعد تشغل شريط مع شريط وتشغل نفسك وتقعد تلفت وعلى جنب لا تطي عشر ريال نقول روح اشتري بالعشرة شريطين غير اللي طلبكه وعطيه واثنين اللي أعطيته اعتبرها صدقة وهدية إن شاء الله. حتى تبرأ ذمتك. يا أذن الآن يا طيب. الله. يقول يا شيخ أريد حلا والدي يمنعني من حضور مثل هذه الدروس المفيدة وهذه المحاضرات. ويقول لي ما يدريك لعل هؤلاء يتكلمون خلصة من غير علم المسؤولين فأنا أحضر دون علمي، وإذا حضرت إلى البيت فإنني أجده غضبا لهذا الفعل مني وكأنني ارتكبت جريمة أقول لك بوضوح أنه فقع قلبي لا يا أخي ما فقع قلبك بل جزاه الله عنك خيرا فأبوك يحبك ويحرص عليك وعلى مصلحتك ولا يريد أن تتعرض لشيء ولكن أكد له وأقنعه واجزم له أنك تجلس في مجالس مرخص لأصحابها من كبل ولاة نعم مجلس الشيخ عائض وهذا المجلس والمجالس الأخرى التي دورية هذه مجالس مرخص لأصحابها ويمارسون هذا العمل بإذن الرسمين من كبل الدول وفقها الله وبارك فيها وحفظها وهداها إلى صلاة المستقيم فأقنعه وقل له هذا الكلام إذا اقتنع الحمد لله إذا عيا فعليك أن تطيع أبيك لأن طاعته واجبة وبإمكانك أن تسمع الشريط الإسلامي الذي يسجل في هذه المحاضرات فتجمع بين سماع العلم وطاعة الوالد أما أن ترفض أمر أبوك وتجي رغم أنفه وهو غير راضي فإنه ما ينبغي حتى ولو كان هذا في سبيل طلب العلم لأنه بإمكانك أن تطلب العلم عن طريق الكتاب أو الشريط وتجمع بين الأمرين لأن رضا الوالد مطلوب في الشرع قد يعني يحصل لك عدم بركة في علمك إذا كان أبوك غير راضي ولكننا ندعو الأب الكريم هذا الذي جزاه الله خير يحرص على ولده نقول إن من مقتضيات حرصك على ولدك أن تشجع فيه هذا الجانب الإيماني الذي يدفعه إلى حضور مجالس العلم وأنت أتي معه ما دام الله هدى ولدك ووفقه وسدده افرح يا أحي. كثير من الآباء وده يخسر نصف ملكه والولده يتد لكن الهداية بيد الله عز وجل فما دام الله هدى ولدك إيش رايك له أن يروح في القهوة ولا يروح مع المخدرات ولا يروح مع المغنين والفجرة والذواطة كانت مبسوط يعني يوم راح إلى الهداية تمنع منها تبغى ترد إلى الشر اتق الله يا مساء اسمع لولدك وتعال معه وما في مانع أنك تتأكد من نوعية المجالس اللي يجلسها حتى يطمئن قلبك إن شاء الله يقول الأخ يقول سمع من بعض المشائخ أنه العلم الغير الشرعي ملعون وبعضنا في أكسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات فما قولكم جزاكم الله خيراً ورد حديث في السنن أن الدنيا ملعونة ملعون, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلم ومعنى الحديث إن صح أن الدنيا التي لا تعين على الدين ضد الدين ملعونة واستثنى منها إلا ذكر الله وما والاه أي ما أعانى عليه وعالماً أو متعلماً فإذا كنت تتعلم الفيزياء والكيمياء والجميع الرياضيات وهدفك من هذه العلم من هذه العلوم أن تتخرج وأن تعلم أبناء المسلمين في المدارس الثانوية فتعلمهم الرياضيات ومع الرياضيات تسبغها بالدين وتحدم هذه المادة للدين أنت يا أخي إن شاء الله أجرك كبير جداً وأن تطلب العلم إن شاء الله رضوان الله ولأن العلم هذا واجب أيضاً يقول العلماء إنه فرض عين على الأمة إذا ما قامت به يأثمون كلهم نحن بحاجة إلى الطبيب المسلم وبحاجة إلى المدرس الإلياضيات وبحاجة إلى المهندس المسلم وبحاجة إلى الضابط المسلم الأمة الإسلامية أمة متكاملة تحتاج إلى كل التخصصات فإذا كان الواحد في التخصص يريد خدمة الأمة وسد ثغر من ثغور الأمة له أجر أما الذي يتعلم هذه المواد وهو ناكم على الدين ولا يبغى الدين ولا يبغى الشريعة ولا يرفع رأسه بالإسلام ويريد أن يتخرج في مرس منصب ليحارب الدين هذا هو الملعون الحقيقي أما إذا كان نيتك زينة فأنت تستطيع أن تخدم الدين من أي مجال ولك أجرك إن شاء الله حسب نيتك يقول الأخ الكريم بعض الإخوة أدعوهم إلى إعفاء لحاهم فيقولون إن الله جميل يحب الجمال نعم خدقوا والله إن الله يحب الجمال وجمالكم يا شباب في لحيتكم والله ما لك جمال الله بلحيتك. أما إذا حلقتها فقد شوهت نفسك غيرت خلق الله لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين والذي يغير لحيته ويحلقها كأنه يجعل نفسه في أخذ تكوين هل لحيتك ما نوجهك. والثاني يقول إذا كنت راكب في سيارة وقرأت القرآن وفيه علامة السجود فماذا أفعل؟ هو إيماء إذا مرت بك سجدة فاسجد إيماء بحسب استطاعتك إذا لم تستطع أن تصل إلى الأرض لأنك لو وقفت السيارة وقعت يسير على كلبة فاسجد إيمان إن شاء الله ولا كأجر ما حكم الزوجة التي تسب في ظهر زوجها وتلعن, وتلعن والديه وإذا دخل البيت ضحكت في وجهه وأثنت عليه ومدحته وقد حصل هذا أيها الشيخ هذه والعياذ بالله مجرمة هذه منافقة لها وجهين ومن لقي الله بوجهين كان له وجهين من لا بد من الوضوء إذا عندها عليه غضب أو عليها مؤاخذات تقول له تقول أنت سويت بي كذا أو عملت بي كذا واتق أما في الوجه يعني تمدح وفي الظهر تسب وتشتم وتلعن هذه والعياذ بالله ترتكب جريمة من أعظم الجرائب نعم وتأكل لحمه في كل حين وتهديه حسناتها إن كان لها حسنات أو تأخذ من سيئاته إن كان له سيئات كلنا لنا سيئات فيه زوج يمنع زوجته من زيارة أهلها ولكن يقول لها زوري أهلي فماذا تقول له نقول له لا يجوز لك أن تمنع زوجتك من زيارة والديها وأهلها إلا إذا وقعت فتنة إذا كان تعرف أن إذا راحت لها, لها تفسد جاز لك منعه ولكن مع هذا يجب أن تروح أيضا معها لتحول بينها وبين الفترة لا تخليها أما أن تمنعها على الإطلاق وكل يوم توديها لأهلك وتمنعها من أهلاها فهذا لا يجوز وليس هذا من المعاشرة بالمعروف التي قال الله فيها وعاشرهن بالمعروف كما تحب أن تزور أهلك هي أيضا تحب أن تزور أهلها ومقتضى الحقوق التساوي في ذلك ما حكم الإسلام في من يفضل بين أبنائه دائما خصوصا مع وجود الأولاد البالغين وأولاد صغار كذلك لا يجوز للمسلم أن يثني وأن يفضل بعض أبنائه على بعض خصوصا في حضرتهم ولكن بإمكانه أن يسر للطيب منهم الطيب المهتدي يمسك على جنبه لأن هذا يحط في نفوسهم شيء ويوجد حقد على أخيهم هذا إذا كنتم جالسين قالوا والله ما فيكم الله فلا مبروك ولا أنت الله يقلعكم ما فيكم خير كان واجأة مدام الله يقلعنا فانت سيت الله يقلعكم أهبواهي لا لا لا قل أشدبهم في المجالس كلهم بركة وكلهم بيهم خير والحمد لله فيهم صلاح وأسأل الله نهديهم وتأخذ الطيب تقول ترني راضي عنك نت خصيصا ترا كنت ملاعين لأنك في الطريق, في الطريق. وتمسك البطار تمسك تقول يا أخي يا ولدي شوف أخوك أحسن منك أو أخوانك أحسن منك أبغى تصير مثلهم بينك وبينهم يعني دو نوع من الحكمة أما التحطيم أمام الآخرين فهذا ما يعالج وإنما يوجد مشكلة ذكرتم حقوق المرأة وحقوق الرجل أليست هناك حقوق مشتركة نعم في حقوق مشتركة وأنا نسيتها حقيقة فالحقوق المشتركة بين الزوجين أولا حل استمتاع كل منهما بالآخر فإنه يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة ويحل لها أن تستمتع به هذه حقوق مشتركة ثانيا ثبوت التوارث فإنه بموته وبموتها يثبت التوارث إذا ماتت قبله أو مات قبلها حقوق مشتركة بعدين ثبوت نسب الولد يثبت نسب الولد له ولها بالزواج أيضا المعاشرة كما قلنا بالمعروف فكما هو مطلوب منه أن يعاشرها أن يعاشرها مطلوب منها أيضا أن تعاشره بالمعروف من, ي... من متى يستخدم الزوج الضرب لامرأته وما هو الضرب المشروع أو المباح أولا ليس هناك ضرب مشروع ما في مشروعية في الضرب إنما الضرب مباح كعلاج عند دواعي وهو وسيلة ختامية قال الله عز وجل واللات تخافون النشوزهن يعني النشوز والتعالي والارتفاع يعني الكبرياء على الزوج وعلى الطاعه فعظوهن أول شيء وبعدين اهجروهن وبعدين بعدين واضربوهن بعدين الثالثة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا والضرب هو الذي ذكره العلماء مثل اللطمة في غير الوجه واللكمة في غير مكان يكسر عظما المهم لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يقيم حد بعضهم إذا ضرب قاعد يضرب يضرب, يضرب لين إليه إنجحا خلاص كف عدو وقفوا المهم لك أصلك ما تعذر هنا ولا تقيم حد شرعي. تؤدب تشعر بأنك زعلانة وأنك شيء فتاهب واحد وخلاص لكن طاخ تربيخ طاخ ويلا وهات وهاته واضرب ودعس و... إلي أن يذبحها ليش هذا ما يجوز حرام رياض والحياة الزوجية اللي ما تمشي لها بالضرب هذه حياة فاشلة يعني يجب أن يكون لك أساليب أخرى غير الضرب ولا تلجأ باستمرار إلا إلى الضرب والرسول صلى الله عليه وسلم عاب الرجل الذي لا يضع صوته عن امرأته لما جاءت فاطمة بنت كيستة تشير النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة وفي أبو سفيان فقال أ ها؟ ها؟ معاوية وفي واحد ثاني فقال ايش رايك اتزوج بهذا ولا بهذا قال اما فلان فصع يعني ما عنده، واما فلان فلا يضع صوته عن رقبته يعني ضرب. المشعب قائد معا اللي قلنا في كل ما سأو شيء يملخها هذا ما يصح ونصحها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا تتزوج بهذا الضراء فصفة الضرب للمرأة ليست صفة رجولية حقيقة لا يهينها الا لئيم ولا يكرمها الا كريم وهذه أمانة في عنقك وهذه يعني أسيرة عندك القرى صلى الله عليه وسلم إنهن عندكم عوان يعني أسيرة ولا حق عليك فلا تحاول أن كل ساعة تستعمل هذه السلطة والضرب لكن قد تضطر يوما من الأيام تلجئك والظروف إلى هذا فبأطرف الأشياء وبأقل الأشياء ونادرة هل يجوز دفع الزكاة إلى المجاهدين الأفغان؟ ما يجوز بل يجب المصرف الشرعي الآن الواقع جدا جدا والذي نرد يدفع من بزنا وإخواننا إليه هو الإنفاق على الإخوان المجاهدين ليس على الزكاة فقط بل من أموالنا لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تجارة تجارة عظيمة رابحة ما ينجيكم من الجوع والعطش والأكل ولا تنجيكم من عذاب قليل من عذاب الله وكأن الناس قالوا نعم يا ربي نبغى هذا التجارة قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بالثنين فإذا قدرت بالمال والنفس يا سلام وإذا ما قدرت إلا بالنفس وما عندك مال يا سلام وإذا ما قدرت بالنفس فلا أقل من المال وقد أرسل لي أحد قادة المجاهدين يقول اجمع تبرعات للمسلمين وقل للمسلمين ليكن الجهاد في برنامج المسلمين ولد او طفلة تأخذ كل يوم من جيب ابيها ريالين فسحة من هو اللي يخلي بنته اليوم في اليوم بغير ريالين او ولده فسحة احد يخليه لا بل يقول اعتبر ان لك طفلا صغيرا يعيش في المخيمات وان لك اخا مجاهدا يعيش في الثلوج في قمم الجبال يقابل اعداء الله بصدره ويلتحب السماء ويفترش الأرض وما عنده طعام إلا العيش الناشف الذي ما يجده إلا يمكن بالأيام القليلة ويبغى منك ريالين يوميا يعني في الشار ستين ريال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله فالجهاد بالمال واجب خصوصا علينا نحن في هذه البلاد المباركة التي فيها خير وخصوصا في هذه الآوين الآن لأن الجهاد الآن قام ويقطف الثمر هذا الحين فالذي يتخلى عن الجهاد الآن يتخلى عنه كليا قاوم الجهاد وقام واستطاع بإذن الله أن يدهر أقوى قوة كافرة على وجه الأرض وهي قوة روسيا الدب الأحمر التي قامت على السحل والقتل واكتساح الشعوب وتدبير الأمم لكنها فشلت وانهزمت وانحدرت وخرجت تجر أذيال الهزيمة أمام الرجال الرجال الأشاوس الأبطال ما عندهم شيء والله ما عندهم الإيمان قوة ضاربة حقيقة دمرت روسيا وحرجت وهي صاغرة والآن يريدون إن شاء الله العودة ينتصرون بإذن الله فقد انتصروا على روسيا وسينتصرون على الخونة الملاحد الموجودين الآن في الحكم بإذن الله عز وجل ولكن يحتاجون إليك الآن الآن والحمد لله فيه لجنة فرعية في المنطقة هنا لجمع التبرعات وعليك يا أخي وفيه حسابات في بعض المؤسسات لجمع التبرعات عليك أن تساهم في جهاد الأفغان بمالك الخالص أما الزكاة فهو مصرف شرعي مالك في فضل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قالوا وفي سبيل الله يعني الجهاد فأخرج من مالك زكاته وضعها في المصرف الشرعي للمجاهدين وإذا في بعض المسلمين تعرفه ببلدك مستحق فيجوز لك أن تواسي تعطي منها ولكن لا تنسى إخوانك المجاهدين هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن أن تصوم بغير إذن زوجها ي... وهل يجوز صيام شهر كامل من غير رمضان قبل شهر مثل شهر رجب اولا لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه سواء كانت عجوز ولا كانت بنت لأن الحديث البخاري ومسلم صحيح قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وجوز زوجها شاهد إلا بإذنه أما صيام شهر كامل فإنه يجوز ولكن فقط رمضان شعبان لحديث عائشة تقول كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر وكان يفطره حتى نقول لا يصوم هنا فقد صامه مرة كله مرة تركه كله أما رجب فلا دليل على صيامه أو قيامه أو عمرته أو أي عمل يختص به وكل حديث ورد فيه فضل عمرة الرجبية أو سبعة أيام من رجب أو سبعة وعشرين ليلة رجب أو أي فضل فيه فإنه موضوع أو ضعيف ولا يحتج به يقول من الناس من يقول إن الاستقامة فيما يحفظه الإنسان من معلومات إسلامية فهل هذا صحيح؟ مع ضرب أمثلة من الواقع ليس ليس الإيمان والاستقامة ما هو العلم الإيمان والاستقامة العلم والعمل فإذا عندك علم وعندك عمل وتطبيق وخشي أنت المستقيم أما أنك تكون عالم وعندك تحفظه لكن ما تعمل فهذا إبليس يعرف كل شيء إبليس يعرف كل الأديان والرسالات والكتب يحفظها كلها عم باركة لكنه من الناس ليه لأنه ما يعمل لا الله يقول زوجة أخي دخلت بيتنا ونحن صغارا وغسلتنا ولبستنا وقامت بخدمةنا حتى أصبحنا رجالا فهل نحتجب عليها؟ ولكننا لو أصحن لها بهذا تشتعل النار في العائلة ويدب الشك فما هو الحل؟ الحل أن نقول لها إنك جزاك الله خير بخدمتك لنا ولكن أصبحنا رجال وأنتي أجملية عنا ولا يجوز أن نخشى عليك وليس هذا عدم ثقة فيك فثقتنا فيك كبيرة وثقت في نفسك كبيرة ولكن هذا أمر الله عز وجل أما أن البيت سيشتعل نارا فلا بل ستأحل فيه الرحمة والبركة من الله عز وجل لا وراحد إن إذا قام الحجاب تشعر الأسرة لا والله. لا والله تشتعل الأسرة إذا كان الحجاب غير موجود حقيقة لأن يسبب هذا التكشف إلى اشتعال النار في الإنسان يوم القيامة على كل أختم الآن وبالرغم من الأسرة ما غلقت حقة ت... الأسبوع الماضي لكن الوقت ضيق وما أريد أن على الإخوة وقد يعني تعهد على نفسي إني ما أغلق على الثمانية وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا وإياكم على رضاه في الدنيا والآخرة.